ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إ اليه من حبل الوريد تلقى ل ا م ت ل و س ن ع ن ا ل ي ي م ن وعن ا ل ش م ا ل ل ع ي د م ا ي ل ف ظ من ق و ل إ ل ا ل د ي ه رقيب عتيد و ج ا ء س ك ر ة ا ل م و ت ب الحسنى ق و جاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق وذلك موسوعه ا كنت ا ل ن ا ذ ل ك ي و م ا ل و ع ي د و ج ا ء ت ك ل ا م ي ه ش ه ي د لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ح د ي د وقال قرينه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 الذي ج ع ل مع ا ل ل ل ه إ ه ا آخر ف أ ل ق ي ه في ا ل ع ل و م ا ل ا س ل ا ر ي ن ه ربنا ولكن م و ل ب ع ي د ق ا ل ل ا تختصموا ل د ي وقد قدمت إ للعلوم ي ك ن ب ا و الاسلاميه لدي وما أنا ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقول يوم نقول لجهنم شركه ا ل ت وتقول ه د م ش ر ك ي دعويه م غير ربحيه ذات مضمون ز ي د أ ز ل ف اجتماعي ل ن ة ل ل م ق ي ي ن غ د هذا ما م و ا ب حفيظ من خ ش ه النابلسي ر ح م ب ل ي وجاء ب ق ب م ب أ د خ ل و ه الاسلاميه ب س م فكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن هم أ ش د منهم بطشا ف ن ق و ا في البلاد هلم محيص إن في ذلك ذ ل ك ر ان في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان, له قلب لمن كان له قلب او القى السمع وهو ش ه ي د ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م موسوعه ل ى النابلسي ي ق و و و ح بحمد ر للعلوم الاسلاميه ش و ق ب ل غ ومن الليل فسبح واستمع م ن ل ل ل ي ف ب وأدبار ح السجود و يوم ينادي المنادي من مكان قريبه ي و م ي س م ع و ن ا ل ص ي ح ة ب ا ل س ي ل ل ك ي و م ا ل خ ر و ج إ ن ا إ ل ي ن ا ا ل م ص ي ر و ن موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه حشر ن ا ق و و ل وما انت عليهم بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن فذكر ب ا ل ق ر آ ن فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعين